وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْنُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا 118. 119. 119. 111. 121. 122. 132. 143. 144. 155. 156. 157. 167. 168. 169. 169. 169.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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها وما كان عطاء ربك محظورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهان اخر فتقعد مذموما مخذولا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 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا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 Subhanahu wa taala amma yaqoolun alu an kabiira tussabhulah alamawat al sab' wal arz wa man fihin wa imma shayin illa yussabhulah hamdhihi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 فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء امفورا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 Yoma nadau kulle unasim bi imamim, fman auu tiya kitabahu bi yaminih, faulaik yqrau nakitabahum, walla yudzlamu naftila. Wman kana fi hadhisi aamah, fahu fi alakhirat وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَولا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَ ٱلْإِنسَٰنُكَ هُزُوًا قَلِيلًا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِيعَةَ الْحَيَاةِ وَضِيعَةَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً وَإِنَّكَ أَدُولَ يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا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 انهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لا أظنك يا فرعون مثبّرا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 و بالحق أنزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا و نذيرا و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكفئ و نزلناه